فطرا وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إن فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفى لي ربي وجعلني من المكرمين قومه من بعده من جند من السماء وما كنّا منذلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون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 وَإِن كُلُّ مَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ